بُوَكْ اثنان. أوتوكس. ثمانية وثلاثون. ثمانية وثلاثون. تاكسي. في التاكسي. في التاكسي. لطفاً بير تاكسي شغورنز. من فضلك. أطلب لي تاكسي سيارة من فضلك. اطلب لي تاكسي. تران استATIONنا كذا كم تكلف إلى محطة القطار؟ كم تكلف إلى محطة القطار؟ هوا لِماننا كذا كي كم تكلف إلى المطار؟ كم تكلف؟ إلى المطار لطفاً دمدز من فضلك على طول من فضلك على طول لطفاً بورداً ساة من فضلك هنا إلى اليمين من فضلك هنا إلى اليمين لطفاً أرد كشداً صلاة من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. من فضلك هناك عند الزاوية إلى اليسار. أجل أمبر. أنا مستعجل. أنا مستعجل. وقت أمبر. معي وقت. معي وقت. لطفاً دهَا من فضلك هدئ السرعة. من فضلك هدئ السرعة. لطفاً برداً دورونس. من فضلك توقف هنا. من فضلك توقف هنا. لطفاً بير دقيقة بكلينز. من فضلك انتظر لحظة. من فضلك انتظر لحظة. همان جيليورو انا راجع فورا انا راجع فورا لتفاً بانا بير مقبوز ورنز من فضلك اعطني فاتورة من فضلك اعطني فاتورة بوزق برام يوك لا يوجد معي فكة ما معي فكة بَوَّلَ تَمَامُ، أُسْتُسِزْدَكَ أَلْسُنْ. تَمَامُ، الْبَاقِي لَكْ. تَمَامُ، الْبَاقِي لَكْ. بَنِي بُو أَدْرَسَةَ غَتُرُونُزْ. أُوْصِلْنِي إِلَى هَذَا الْعُنْوَانِ. أُوْصِلْنِي إِلَى هَذَا الْعُنْوَانِ. بَنِي أُوْتِلِمَ غَتُرُونُزْ. أُوْصِلْنِي إِلَى فُنْدُقِي. أُوْصِلْنِ إلى فندقي. بني بلاجا أوصلني إلى الشاطئ. أوصلني إلى الشاطئ.